الوجوه لوجهه فهو الكريم يجيب من ناذاه الله الله الله الله الله, الله Senhor Jesus Senhor وَأَوَالُ وَأَوَالُ و Oh!